تعالى رحمه الله قوله تعالى هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فما عظم هذه الذكرى والأمثال وقبل ذلك قال النبي هناك الولاية لله الحق أي مثل هذا الحال من الشدائد والمحن تكون موالاة فيه لله سبحانه وتعالى وتكون النصر لله جل وعلا وهكذا في الشدائد هناك الولايه لله الحق يرجع الناس إلى الله جل وعلا في الشدائد ويعلنون تضرعهم له سبحانه واعترافهم بربوبيته فهو خير سبحان ثوابا وخير, وخير أيضا كذلك جزاء جل وعلا وهناك ولاية الصالحين ونصرة الصالحين وإعزاز الصالحين وإذلال أولئك المعرضين هناك الولاية لله الحق أي النصرة كما هو معلوم من معنى الولاية بفتح الواو وأما الولاية بالكسر فهو الملء والرئاسة والسؤدد الولاية بالكسر وأما الولاية هناك الولاية لله أي النصرة لله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وهاخذ الثواب الحسن والعاقبة الحسنة لأولئك الصالحين في مثل هذه الأحوال وأما أولئك في إذهبون وإنتهون لأهل الخير عاقبة الخير لأهل الخير وعاقبة سؤلها للسؤل هناك الولايها لذلك الصالح ولذلك الذي نصح ولذلك الخير وهي لله سبحانه وتعالى الحق والحق لغتان فيه أو عرابان فيه إما الكسر صفة للجلالة او الرفع صفة للولاية هناك الولاية لله الحق هناك الولاية لله الحق والحق من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو إمن يجرى صفة لله سبحانه وتعالى فيكسر الحق أو يجرى صفة للولاية فيرفع الحق الولاية الحق لله والنصر الحق لله عند الشلائد وفي مثل هذه الأحوال هي لله سبحانه وتعالى وهكذا ايضا في مثل هذه الاحوال وحال الشدائد يرجع الناس الى الله هنالك لانه لا ناصر لهم ولا منجلهم سبحانه لا منجلهم في مثل هذه الاحوال الله جل وعلا فيرجعون اليه جل وعلا في النصره لانه لا نصر الا نصر الله جل وعلا في مثل هذه الاحوال فتجد الناس يرجعون اليه ويئسون من غيرهم ويعلنون ضراعتهم واعترافهم بربوبيته جل وعلا واعترافهم بضعفهم وأنها لا ولاية في مثل هذه الأحوال إلا لله سبحانه وتعالى فذلك المؤمن له الولاية, أو له الولاية من الله جل وعلا لأنه رجل صالح ويلجأ في سرائه وضرائه لله فالولاية له في مثل هذه الحال وقيل هناك الولاية لله الحق يوم القيامة المقصود في ذلك يوم القيامة هناك الولاية أي في, يوم القيامة في ذلك المكان في ذلك اليوم الولاية لله سبحانه وتعالى الحق وقوله هو خير ثوابا أي خير عاقب سبحانه وثواب حسن وإثابة لأهل الإيمان وللأولياء هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا أي إثابة لأوليائه وإعطاء لأوليائه في الدنيا وفي الآخرة من غيره إن كان هناك من يثيب إن كان هناك من يثيب فالله خير ثوابا وأتقدم معكم تكرار الكلام على خير وأن أصله أخير وإنما حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فيفيد المشاركة زيادة فيقول الله إن كان هناك من يثيب في مثل هذه الأحوال أو يوم القيامة من يثيب ولا أحد يثيب في مثل هذه الأحوال ولا أحد أيضا كذلك ينصر وينجيه ويعظم الثواب إلا الله سبحان لكن لو كان هناك من يثيب فثواب الله أعظم فالله خير ثوابا لأوليائه وخير إعطاء لأوليائه سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة من غيره لو كان من يثيب لكن لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى فيعطي الثواب العظيم والجزيل ويكون سبب ذلك النجاح من عذاب الله الخلاص والفكاك من ناره جل وعلا ثم انتقل إلى أمر آخر أما قوله خير عقبا لغتان عقبا بالضم وبإسكان القام والمقصود بذلك العاقبة هو خير ثوابا وخير عقبا أي عاقبة لمن رجاه وآمن به فالله خير عاقباً له عاقبة له ثم أمر نبيه أن يضرب مثلا آخر لأولئك المعرضين من قريش ولأولئك المعاندين الجبابرة من قريش المصطبعفين لأولئك المساكين من المسلمين المحتقرين لهم يضرب لهم مثل آخر غير مثل ذلك الرجلين الذين حصل منهما ما حصل وكان من شأنهما ما كان وأن الله جعل لأحدهما جنتين عظيمتين بستانين عظيمين جعل فيه من العنب والكرم ما جعل وجعل أيضا كذلك فيه من النخل ما جعل وجعل الزروع كذلك أيضا تحتفو به والنخيل وأجر الأنهار فيه لذلك البستان فما كانت العاقبة أن البستان ذلك ذهب لأنه أعرض وكفر بالله سبحانه وتعالى واضرب وزد لهم هذا المثال الآخر للحياة الدنيا فإن مثلها مثل هذا الماء الذي ينزل على الزرع فيخضر ذلك الزرع ويحصل من البهاء فيه والبهجة ما يسر الناظرين فيبقى فترة على هذا ويرسل الله سبحانه وتعالى عليه عذابه فيصبح هشيما يابسا تذروه الرياح تفرقه يمينا وشمالا ولا يستفيدون منه وهكذا أنتم معشر الكافرين من قريش والجبابر المعاندين فإن هذه الحياة التي تغترون بها هذا حالها وأنتم ستذهبوا مثلما تذهب الدنيا فهي سريعة الإنقلاء وسريعة الانتهاء فالله سبحانه وتعالى على كل شيء مقتدر جل وعلا فاضرب لهم يا محمد هذه الحياة للدنيا واجعلها مثلا لهم واذكر ذلك وقرر لهم قرر للقوم ما يشبه الحياة الدنيا في حسنها وجمالها وسرعة انقضائها لأن لا يركنوا إليها هذا الماء هذه الحياة الدنيا تشبه هذا الماء الذي ينزله الله من السماء فيختلط به نبات الأرض ويكثف ويكون عظيماً الزرع بسبب اختلاطه بالماء ويعظم ويكثر ويراه الناظر ويفرح به ويسر به ويحصل من البهجة ما تحصل به به وبعد حين فأصبح هشيما تدروه الرياح انتهى ذلك الزرع وانتهى ذلك الجمال الذي في ذلك الزرع وتلك البهجة التي فيه التي سر الناظرين أرسل الله سبحانه وتعالى عليه ما أرسل من الرياح فذهب وهكذا أرسل ما أرسل عليه سبحانه ما يبسه فانتهى ذلك الزرع هل هي الحياة الدنيا التي تغترون بها ومن أجلها تتعاظمون ومن أجلها تحتقرون الناس ومن أجلها تتقاتلون وتتصارمون ويحصل ما يحصل بينكم من الشر من أجل الحياة الدنيا هذا مثلها عند الله سبحانه وتعالى مثل هذا الماء الذي ينزل من السماء فيختلط بذلك النبات ويعظم ذلك النبات ويكثف ذلك النبات ويكثر ذلك النبات فيفرح به ويصر الناظرين وبعد حين فإذا به هشيماً أي يابساً عليه ريح تنسفه وتذروه يميناً وشمالاً وتذهب به ولا يبقى منه شيء وهكذا أيضاً أنتم قال الله في ختام هذه الآياء وكان الله على كل شيء مقتدراً فالله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يمنعه شيء مما أراد جل وعلا وكان الله على كل شيء مقتدراً فهذا تهديد وبيان لقوته وعظمة قوته جل وعلا وأنه لا يغالب سبحانه ولا يمنعه شيء ولا يعجزه أيضا كذلك شيء عن شيء لا يعجزه شيء عن شيء سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كان الله على كل شيء مقتدران هذا مثل عظيم ضربه الله وضربه في سورة يونس حتى إذا أخذت الأرض خرفها والزيّلت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون من يتفكر ومن يتعظ ومن يستفيد من هذه الأمدلة فهذا زرع صار إلى ما صار إليه بعد جمال عظيم وبها عظيم صار هشيما تدره الرياح وهكذا الآية التي أشرنا إليها ثم ذكر لهم المال وما أدراك من المال وأنه زينة الحائط الدنيا فلا يركن له شخص وإنما هناك أشياء تنفع في الدنيا والآخرة ويسعد بها الشخص في الدارين والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمنا وأما المال والبنون زينة الحائط الدنيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآيات فهذه إنما هي زيلة الحياة في الدنيا وأما الذي ينفع في الدارين ويسعد به الشخص في الدارين والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة طاعة الله سبحانه وتعالى يقبل عن الخير هذا الذي ينتفع به في الدنيا أو في الآخرة كما أخبر الله والباقيات الصالحات الخير عند ربك ثواباً وخير أمله مثل بعد مثل للعظة وللاعتبار مثل الأول بالرجلين والمثل الثاني بهذه الحياة الدنيا تشبه هذا المال تماما الذي ينزل من السماء على زرع يحصل الجمال فيه فترة من الزمان ثم يرسل الله عليه عذابه فإذا به ينتهي, به ينتهي سريع, الانتهاء سريع الانتهاء وعنده من الحسن ما عنده والبهاء من البهاء قبل ذلك ثم سريع الانتهاء وهكذا الحياة الدنيا هذا حالها أنها تنتهي كما ينتهيها في السرع وسريعة الإنقضاء تماما فلا تفرحوا بها ولا ترقنوا إليها وإذا أمدكم الله سبحانه وتعالى بشيء منها فليستغل في طاعة الله لا يحارب به ربنا سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى هناك الولاية لله الحق يعني في القيامة هذا قول والقول الثاني من سمعته أي في مثل هذا الحال من الشدائد والمحن تكون الولايها لله والموالاة لله سبحانه وتكون المصر لله وفي الشدائد يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه ويعلنون توبتهم وضراعتهم إليه سبحانه هناك فيها مثل هذه الأحوال وقيل هناك أي يوم القيامة هذا قول والقول الثاني ما سمعته قال يعني في القيامة قرأ حمزة والكسائي الولاية قرا حمزه وان كسائي الولايه بكسر الواو يعني السلطان وقرا اخرون بفتح واو من المواناه والنصران كقوله تعان الله ولي الذين امنوا قال القتيب يريد انهم يولونه, يولونه يومئذ ويتولونه يولونه يولونه, يولونه يولونه يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون وقيل بالفتح الربوبية وبالكسر الإمارة هذا تفريق في اللؤة بين الولاية وبين الولاية بالفتح وبالكسر فالولاية بالفتح النصرة من الله سبحانه وتعالى أو من غيره ولاية والولاية بالكسر بمعنى الإمارة وبمعنى الملك وبمعنى القهر، بمعنى العز، الولاية، وقيل بالفتح الربوبية وبالكسر الإمارة، هذا معنى آخر في الفتح قال رحمه الله قوله الحق برفع القاف أبو عمر والكسائي على نعة الولاية وتصديقه, وتصديقه قراءة أبي هناك الولاية الحق لله هذه قراءة الحق عندنا بالكسر كما ترى وقرأ الآخرون بالجر على صفة, على صفة الله كقول تعالى ثم ردوا إلى الله مولاه منحق قوله وهو خير, وهو خير ثواباً قوله هو خير ثواب أفضل جزاء لاهل طاعته لو كان غيره يثيب وخير عقمه اي عاقمه ليش نقول قال وخير طاعته خير من عاقبه طاعه غيره فهو خير اثابه وعاقبه قرى حمزة وعاصم عقبا ساكنة القاف وقرى الآخرون بضمها عقبا والمعنى واحد عقبا أو عقبا بمعنى العاقبة فخير عاقبة سبحانه والعاقبة المتقين والعاقبة للتقوى وإنما يبتل المؤمنون فقط يحصل لهم سابق ابتلاء ثم تمكين سعادة أبدية بإذن الله جل وعلا في الآخرة ويرتاحون وينسون ذلك النصب وتلك الأتعاب والأكدار التي مرت في دار الأكدار الحياة الدنيا فهي فيها من المنقصات والأكدار ما فيها ولا تسلم لأحد أبداً لا تسلم لا لصالح ولا لطالح الحياة الدنيا والعاقبة خير وهي الآخرة بإذن الله سبحانه لمن فاز بها فينعم ولا يبأس وهكذا أيضاً لا يشيب أبداً شباب ولا يجوع فيها ولا امراض تعتريه وفيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت وانما تحتاج الى سابق صبر على طاعه الله سبحانه وتعالى وهي دار الابتلاء هذه الحياه الدنيا ولكنها طمطره للسعاده لمن استغلها قال رحمه الله عقبا ساكلت القاف قرى الآخرون بضمها قوله تعالى واضرب لهم يا محمد أي لقومك مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء يعني المطر فاختلط به نبات الأرض خرج منه كل لون وزهرة فأصبح عن قريب هشيما يابسا بعد الحال الذي تقدم فالهشيم هو اليابس هشيما يابسا قال ابن عباس وقال الضحاك كثيرا والهشيم ما يبس وتفتت من النبات فأصبح هشيما تذروه الرياح قال ابن عباس تثيره الرياح وقال ابو عبيدة تفرقه وقال القتيب تنسفه كلها معاني متقاربة تثيره تفرقه تنسفه معاني متقاربة أي أنه يذهب يميناً وشمالاً وليستقر في مكانه الذي أصبح فيه يابسة هذا النيابس تأتي عليه الريح وتفرقه وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادرا كما سمعته كامل القدرة سبحانه وتعالى يميته ويفنيه بقدرته جن على هذا الشيء ولا يعجزه شيء شيء وكل المقدورات بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى سواء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له قم فيقون فليس هناك مقدور أعظم من مقدور وأصعب من مقدور كلها السؤال شيء بالنسبة لقدرة الله هذه الجبال الضخام وهذه الأجرام العظيمة إذا أراد الله سبحانه أن تفتت فتتت بقوله إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له قم فيقون وهذه البحار إذا أراد أن تنتهي انتهت هذه السماوات الأراضين كلها يقوضها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيقول فليس هناك مقدور أعظم من مقدور أو مقدور أهوى من مقدور كل المقدورات بالنسبة لقدرة الله لا تختلف وإنما هو أهوى عليه أي باعتبار ما أنتم تعلمون أن هذا الابداء فيه شيء من الصعوبة بالنسبة لكم بخلاف الإعادة فهي سهلة فهي سهلة فخاطبهم الله باعتبار ما يعلمون وإن ما فيه هناك هين وأهوى كلها سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى وقد في هذا اليوم مبارك إخوان من لودر وهم من من نحبهم حفظهم الله ومن هم على خير وتبات ومحبة لهذا الخير وهذه الدعوة الطيبة المباركة وأهل السنة يثنون على أهل لودر خيرة لما قدموا من أبنائهم ولما ضحوا به والله في كثير من الأمور التي تعلمونها فيشكرون لهم تضحيتهم بابنائهم ويشكرون لهم ثباتهم ووقوفهم مع السنة ومع إخوانهم أهل دماج تلك المواقف العظيمة بأنفسهم وأموالهم أحدهم يخرج بماله لا يرجع منه شيء. فلهم مواقف مع السنة ومع أهل السنة يشكرون عليها ويذكرون بالجميل بها فمرحباً وأهلاً وسهلاً وحياهم الله ونحن نسر بهم وبأمثالهم ونرفع رؤوسنا بأهل لودر وبغيرهم ممن لهم واقف طيبة وجبارة عظيمة حياهم الله ومرحباً بهم وهكذا أيضاً أخونا الشيخ ياسر حفظه الله كنا على موعد معه في الظهر بعد الصلاة لكن قدر الله ما شاء فعل تأخر وإن شاء الله بإذن الله الكلمة كلمة العصر على ما هي عليه في مسجد أبي بكر الصديق والإخوان سيأتون بالباصات وينقلون الإخوة ومن أحبا يمشي يمشي ومن أحبا ينتظر الباص بعد الصلاة أو قبل الصلاة يأتي لهم الباصات إن شاء الله وتنقلهم إلى مسجد أبي بكر وننصح الإخوان يحضروا وأن لا عن الحضور والاستفادة من مشايخ العلم ومن أهل السنه والجماعة ومن تكثير سواد إخوانهم فهذا شيء يرضاه الله سبحانه وتعالى أننا نستفيد ونحضر ونكثر السواد ولا نتخلف بعذر أو آخر مما لا يصلح أن يكونوا عذرا إلهنا سبحانك الله وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوبني